الإجابة الصحيحة هي جيم يجب على السائق الإشارة إلى طرف الحمولة إذا تجاوزت مؤخر العربة بأكثر من متر واحد الطول الأقصى المسموح به للحمولة هو ثلاثة أمتار